لینش پانجی ارو زو وی نش پان رجی بس ماہ میں وہی بس سِ إِ اسمنَ ربكَ الألى سَبِ حِ اسم ربكَ الأَّ الذي خلَ قَفَ سوَّ الذي خلَ قفَسَوَّ والَّ قدََ فَهدَّ والَّذِي أَخخَجلَ المَعى والَّذِي أَح جَ فَجَعَلَهُ غُثَ أَن أحوى فجلَ غغُثَأَن أَحوى سَلقُقُكَ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَى سيذكر من يَخْشَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَى ثُمَّ لَا هي ولا يحيى قد افلح من تزكى قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى وذكر اسم فصلى بل تؤثرون الحياه الدنيا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير, وأبقى والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف صُحف في ابراهيم وموسى صُحف في ابراهيم وموسى تم هذه الماده من موقع نداء الاسلام wwwislam